وإنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا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 من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاث يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان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 وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبذل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إن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 تكون بالبينات من ربكم كاذبا فعليه كذب وان يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن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 لله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدقلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة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 نار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرًا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 124. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 125. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من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 يُسْحَبُونَ في الحميم ثُمَّ في النار يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ من دُونِ اللَّهِ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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا فأسنا قالوا آمن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 وَخَاسِرُونَ ذَلِكَ الْكَافِرُونَ